لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م و ل ل و ل و ن م ت ى ه ذ ا ا ل و ع د إن كنتم ص ا د ق ي ينظرون ن ما إ ل ا م ي ح واحدة ة ت أ خ ذ ه م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 ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن قالوا مرقدنا يا ويلنا من بعثنا من هذا ما وعد الرحمن وعد من من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 أصحاب الجنة ا ل ي و م في ف شغل ا ك ه و ن هم و أ ز و ا ج ه م هم و أ ز و ا ج ه م ف ي ظ للعلوم ا ى الأرائك ك م ت ن ل ه ف ي ه الاسلاميه فاكهة و ه م م يدعون سلام قولا من ر ك ه ا ل ي م ه د م شركه دعويه غير ربحيه ل ا ت مضمون اجتماعي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 ا ل ي و موسوعه نختم النابلسي ل ل ل و م الاسلاميه وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط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 قل يحييها الذي أ ن ش ا ه ا اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أ ن ت م منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر اوليس َََْ الذي َِّ خلق َََ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ بقادر ٍَِِ على ََ أ َ ن يخلق ََُْ مثلهم َُِْْ بلى ََ وهو ََُ الخلاق َُْ العليم َُِْ انما امره اذا أ اراد شيئا أ أن, ان يقول له كن فيكون فسبحان ا ل ذ ي ب ل س ي ل ل ع ل و ت ك ل شيء و إ ل ي ه ترجعون